هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحابته وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم ما بعد <تصفيق> ترين زستخ الحال، إن بتسئن زستخ الحال، ثم انواع الحال. رأينا في الحصة الماضية المستثنى، كنا مع المستثنى، فرأينا المستثنى بغير وسوى ثم بعد ذلك المستثنى بخلاء عدا وحاشا، فعرفنا أنه يستثنى بغير وسواء، فيجر الاسم الذي بعدهما بالاضافة. الاسم الذي يأتي بعد غير وسواء يجر على أنه مضاف إليه ويثبت لهما من أنواع الإعراب ما قد ثبت من الذي بعد إلا المستثنى بإلا كذلك رأينا فيما يخص كلمات خلا عدا وحاشا بأنه يستثنى بخلا وعدا وحاشا فينصب الاسم بعدها مفعولا به على انها افعال او يجر على انها احرف جر فان سبقت ما خلا او عادا عفوا خلا او عادا وجد النصب أما اما ما فلا تسبق حاشا تسبق فقط خلا وعاد. طيب الآن نأخذ التمارين المتعلقة بهذا الموضوع والتمارين يعني تتعلق بموضوع الاستثناء بأنواعه أو بأقسامه التي رأينا يعني المستثنى بإلا المستثنى بغير وسوا ثم المستث مستثنى بخلا وعدا وحاشا. طيب نبدأ بالتمرين الأول. يقول السؤال عين المستثنى والمستثنى منه وأداة الاستثناء في الأمثلة الآتية وضبط كل منها بالشكل يعني. عندنا هنا جمل نستخرج منها المستثنى المستثنى منه واداه الاستثناء ثم نضبط كل هذه الكلمات بالشكل طيب الجمله الاولى زرت المدن الشهيره في مصر إلا أنا آخرت الكلمه مشتتة بحيث ان نفسو راح ائبله بالشكل المضاعن طيب الجمله الاولى اين المستثنى واين المستثنى منه واين اداه الاستثناء نعم صبر جميل المستثنى اولا المستثنى أسوان إذا زرت المدن الشهيرة في مصر إلا السواني. داتيس المستثنى، ثم المستثنى منه في هذه الجملة. جتخين، En Al-Mustatna, hetgeen waaruit wordt uitgezocht, dat zijn inderdaad al muduna Al-Mouduna, Zortul-Muduna, al shahirate Fi Misra Illa as Met andere woorden, ik bezocht de bekende of beroemde steden van Egypte behalve Aswaan. ثم اداه الاستثناء ما هي اداه الاستثناء في هذه الجمله التي الا اسمت الا بحرف طيب قلنا اسوانا لماذا اسوانا بالنصب لماذا نصبت اسوان منصوب على الاستثناء احسنت منصوب على الاستثناء هل يجوز رفعه او جره لا يجوز لماذا لماذا لا يجوز رفعه او جزمه او جره سبب وجود نص به هذا يعني ليس موجود في السؤال هذا السؤال ليس موجود في التمرين ولكن أسأله لأن الكلام مثبت هذا أولا والمستثنى منه مذكور أحسنت لأن الكلام مثبت بالتاء المفتوحه مثبت لان الكلام مثبت والمستثنى منه مذكور فاذا كان المستثنى منه مذكورا والكلام مثبتا وجب نصب المستثنى منه بإلا حسنت وفيكم بارك الله طيب ما يعني الجمله الثانيه ما صاحبني أحد في سفري إلا والدك. عفوا. الجملة الأولى. لماذا نصبنا المستثنى منها؟ لماذا قلنا المدناء؟ لأنه مفعول بزرت المدناء. أحسن. طيب الجملة الثانية. ما صاحبني أحد. في سفري الا هنا نفس الاسئله المستثنى المستثنى منه واداه الاستثناء اين المستثنى اولا المستثنى هو والدك والدك طيب المستثنى منه أحد طيب أحد أحدا ما ضبطه أحد ما ضبط أحد مع ما صاحبني أحد في سفري إلا والدك وأدات الاستثناء كذلك إلا أحسنت طيب هنا لماذا قلنا والدك هل يجوز رفعه او جره او غير ذلك يجوز رفعه لماذا رفع لماذا يجوز هنا الرفع ما صاحبني احد في سفري الا والدك لماذا يجوز رفعه اذا نقول ما صاحبني أحد في سفرك إلا والدك أو إلا والدك لأن المستثنى منه مرفوع أحسنت هذا أولا ثم لماذا؟ ما هو السبب الآخر؟ لأن المستثنى منه مرفوع وكذلك لأن الكلام منفي والمستثنى منه مذكور أحسن المستثنى منه أحد مذكور وهنا الكلام منفي إذن يجوز في المستثنى بإلا أن ينصب على الاستثناء أو أن يتبع المستثنى منه في الإعراب وهنا الرفع على أنه فاعل فاعل فالوالدك يتبع الفاعل يخط.نيemand heeft mij dus vergezeld in mijn in mijn reis behalve je vader. dat staat hier. طيب. الجملة الثالثة. لم يواسيني في شدتي إلا الأصدقاء، إلا الأصدقاء. ما المستثنى؟ المستثنى منه وأداة الاستثناء. ثم الضبط مع الضبط بالشكل، ضبطي الشكل. المستثنى نبدأ بـ المستثنى. المستثنى الأصدقاء أحسنت المستثنى منه المستثنى منه محذوف هنا المستثنى منه محذوف ولم يذكر هي الخطوة أداة الاستثناء إلا. طيب ما تقدير هل تعرف تقدير المستثنى منه في هذه الجملة لم يواسني في شدتي إلا الأصدقاء ما تقدير المستثنى منها يعني إذا أردنا أن نضيفه من عندنا ماذا يمكن أن نضيف أحد أحسنت لم يواسني أحد في شدتي إلا الأصدقاء طيب هل هنا يجوز غير الرفع بالنسبة للأصدقاء هل يجوز النصب الأصدقاء أو جره أو جزمه او غير ذلك لا يجوز لماذا لا يجوز لماذا يجب هنا الرفع لم يواسني في شدتي الا الاصدقاء niemand hilft mir ihm zu trösten in mein Moeilijke tijden, behalve de vrienden. je kan ook het Nederlands. لأن الكلمة الأصدقاء معرب على حسب ما يقتضيه موضعه في التركيب كما لو كانت إلا غير موجودة حسنا لماذا هذا الكلام؟ هنا المستثنى منه غير مذكور والجملة غير مذكور المستثنينه والمستثن منه, منه وعفوا الجملة من منفية إذا كان المستثنى منه غير مذكور يعني محذوف فإن المستثنى يعرب حسب موضعه في الجملة كما لو أن إلا غير موجودة إذن يعرب هنا على أنه فاعل لأنه يواسي هو الفعل الذي قام به الاصدقاء يعني الفعل او الحدث الذي وقعه الاصدقاء هو الانس يعني يواسين طيب نمضي الآن إلى الجملة الرابعة. الجملة الرابعة. لم يفترس الذئب سوى شاه. هنا نفس الأسئلة. لم يفترس الذئب سوى شاه. استثناء شا شاتين شاتين طيب استثناء منه محذوف غير مذكور نعم واداه الاستثناء سوى أحسنت سوى طيب لماذا قلنا شاتين لماذا الجر لأنه مضاف إليه أحسنت لم يفترس ذئب سوى شاتين لأنه مضاف إليه وما هو الإعراب الذي يثبت لسوى هنا؟ ما هو الإعراب الذي يثبت لكلمة سوى هنا؟ هل الرفع أم الجر أم النصب منصوب الفتحة المقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر أحسنت إذن النصب لماذا قلنا هنا النصب؟ لماذا منصوب؟ على الاستثناء أو ماذا؟ لماذا النصب استثناء نتذكر هنا المستثنى منه محذوف المستثنى منه لو كانت عندنا الا اداه للاستثناء ف كيف يعرب المستثنى حينئذ Laten we Siwa vervangen met Illa. Wat zouden we dan krijgen? Als we in plaats van Siwa, Illa hadden. Dan is het dus Illa. إلا شاةً أحسنت شاةً النصب لماذا لان المستثنى منه محذوف اذا فشاة يثبت يعني العربية نعم مفعول به ما يثبت لي المستثنى منه على ان الا غير موجوده كما لو أن الا غير موجود. لم يفترس بشاة وكذلك يثبت لسوى في هذه الحال إذن على أنه مفعول به وليس على استثناء نعم Duidelijk of niet? Als na min genoemd was, verhaal de stiefnaar toch? Als na genoemd was, ja, en de jumla men vier, dan heb je keuzes. Dan heb je twee keuzes. Of. Mustafna, ja, jonsabu al-istitnaar. Of hij volgt al mustadna in een Nu heb je het weer nog gekeken. Toch? القاعدة تقول يعني المستثنى منه إذا كان مذكورا والكلام مثبت وجب نصب المستثنى على الاستثناء وإذا كان المستثنى منه مذكورا والجملة منفية والجملة منفية يجوز النصب على الاستثناء او ان يتبع المستثنى منه بل تسبيح الا نعم بل الا أن سوى سوى ان غير يثبت لها من انواع الاعراب ما ثبت للاسم الذي بعد الا dus je gaat siwa vervangen met illa en dan kijken naar de isem die naar illa komt de arab daarvan dat krijgt ook siwa of gaar. dus gaar en siwa krijgen dezelfde arab van als die van de isem die naar illa komt als je siwa met illa zou vervangen. تتكل خيرا الجمله الخامسه اذا لم يفتريس الذئب سوى شاه الطفل زغه de wolf heeft eh slecht een geit verslind slim verslinden verslind بارك الله طيب الآن صام الغلام رمضان غير يوم المستثنى المستثنى منه وعدات الاستثناء وعدات الاستثناء نستخرجها من هذه الجملة المستثنى يوم المستثنى منه رمضان نرخد وأداة الاستثناء هي غير أستادوس. أداة الاستثناء هي غير أحسنت طيب ما كيف نشكر يومي قلت يومي اذا غير غير صام الغلام رمضان غير يوم هذا هو ضبط الشكل صام الغلام رمضان غير يوم هاخت لماذا قلنا يوم لأنه كما راينا في سوى مضاف إليه وبالنسبة لغير قلنا غير هل يجوز غير النصب هنا هل يجوز غير النصب في غير لا يجوز لماذا لا يجوز لأن الكلام هنا مثبت ولأن المستثنى منه مذكور يأخذ فلذلك وجب نصب الاسم الذي بعد إلا لو وجدت على الاستثناء إذن فغير منصوب على الاستثناء أحسنت Uh, bij deze opgave ga ik nog één zin nemen, dat is zin nummer 8. Aada nee. Al-Junoud Kala al musha المستثنى المستثنى المستثنى منه معادة فلسطة المستثنى المشاتة المستثنى منه الجنود اداه الاستثناء قال لماذا قلنا المشاته بالنصب لانه مفعول به احسنت هل يجوز غير ذلك نعم يجوز يجوز كونه اسم مجرور يجوز كونه اسم مجرور حسن يجوز كونه اسم مجرور أو بالأحرى يجوز كونه اسما مجرورا لأن مجرور هنا نعت اسما مجرورا طيب. إذا اعتبرنا خلاء من حروف الجر طيب هذا بالنسبة للتمرين الأول نمضي الآن الى التمرين الثاني إذا لم يكن هناك سؤال يقول السؤال أكمل الجمل الآتية بوضع مستثنى بإلا يناسب مقية الكلام وضبطه بالشكل وبين ما يجوز وجهان في إعرابه إذا نتمم الكلام نتمم الجمل بوضع مستثنى بإلا ثم نشكل الكلمه طيب لا ينتصر للباطل ماذا نستطيع ان نزيد هنا لماذا نكمل هذه الجمله ما هو المستنبط لا ينتصر للباطل إلا مغلوط كلام آه أو آه المستثنى منه محذوف فمدام هو محذوف فإن المستثنى يكون ويعرابه في الجملة كما لو أن إلا غير موجودة لا ينتصر الباطل إلا مغلوط وعيكم السلام وحمد الله الجملة الثانية غريقة ركاب السفينة ثم المستثناء بأدات إلا بإلا غارق ركاب السفينة إلا واحدا احسنت إلا واحدا واحدا هنا منصوب على الاستثناء الكلام مثبت والمستثنى منه مذكور لم يربح أحد الجملة الرابعة لم يربح أحد إلا المصلح لم يربح أحد إلا المصلح ياخد إذن هنا المستثنى منه مذكور والجملة منفية فهنا جاز النصب على الاستثناء وجاز الرفع اتباعا لأحد لم يربح أحد إلا المصلح أو لم يربح أحد إلا المصلح نغت الجملة السادسة لم أسلم على أحد من الحاضرين لم أسلم على أحد من الحاضرين إلا علي إلا علي او عاليا لان المستثنى منه مذكور والكلام منفي فجاز النصب على الاستثناء وكذلك الجر اتباعا للمستثنى منه الذي هو احد الجملة الأخيرة في هذا التمرين وهي الجملة السابعة لا ينتفع بالمال لا ينتفع بالمال Dus niemand heeft baat bij het geld. Niemand heeft baat bij het geld. je even op Behalve de verstandige bijvoorbeeld. الحكيم احسنتم الحكيم لان هنا المستثنى منه غير مذكور محذوف فيعرب الحكيم كما لو ان الا غير موجوده إذن على انه فاعل لا ينتفع بالمال الا الحكيم احسنتم طيب التمرين الثالث استثني بغير من الجمل الاتيه واضبط المستثنى واداه الاستثناء في كل مثال غير لم يعاقب أحد لم يعاقب أحد غير سعيد غير سعيد طيب لماذا غير لماذا النصب على الاستثناء او مفعول به. مفعول به. مفعول به. هل يمكن اين الفعل? الفعل الذي ينصب المفعول به. لم يعاقب احد غير سعيد غير لماذا غير تابع لاحد ولماذا احد مرفوع عبد الفعل المضارع منه يعاقب المبني ل يعني المعلوم ويعاقب هو مبني لغير المذكور او المجهول يا انه نائب فاعل وليس مفعول به حسنا طيب. الجملة الثالثة لا يبقى للإنسان بعد موته لا يبقى للانسان بعد موته غير عمله احسنت غير عمله طيب لننظر الان هنا لماذا قلنا غير هنا لم يذكر المستثنى منه الكلام منفي المستثنى منه لم يذكر فسواء كان الكلام منفيا أو مثبت, أو مثبت الأمر سواء فهنا غير إذن يتبع أو يكون إعرابه كإعرابي الاسم الذي بعد إلا لو بدلنا غير بإلا كما لو أن إلا غير موجودة إذن فهو يرفع على أنه فاعل يبقى غير يبقى غير ياخذ. طيب نمضي الآن إلى الجملة الخامسة. لا ينفع الإنسان. لا ينفع الإنسان. نتمنى. جمله بمستثنى بعد غير لا ينفع الانسان شيء غير الخير شيء لماذا زياده شيء لماذا زيادة شيء هل طلب منا ان نزيده فقط نستثني بغير ثم المستثنى بمتهير ألين أو تزندرين معك متبهو بفن غير السؤال يقول استثني بغير من الجمل الآتية واضبط المستثنى وأدات الاستثناء في كل مثال نتسنيت خفراخت عند فراخير de vraag stellen dus gelijk gair en dan? al je Wat wordt dan? la je niet verleiden. نعم no. الثالث <تصالب> ده أصفت فورهين فورهين زين, خ خ خ زين غيره هنا كذلك مرفوع كانه كأنه فاعل فاعل ينفع ياخد. طيب الجملة الأخيرة في هذه في هذا التمرين الجملة السابعة صدأ المعادن صدأ المعادن تصدق المعادن غير الذهب غير ذهبي is dat de نعم. وتزد أي نخمة أخرى كيت. الكلام هنا مثبت والمستثنى منه مذكور. فينصب على الاستثناء. تصدأ المعادن مثل العينة المعادن غير الذهبي وذهب مضاف إليه يخت. طيب نمضي الان الى التمرين الرابع اقول سؤال استثني من الجمل الاتيه مره بخلا ومره بعدا واضبط المستثنى بالشكل في كل مثال خلا عدا خبرك إن ديززينة. حضر الوليمه جميع الاصدقاء حضر الوليمه جميع اصدقائي خلا سعيد الخت سعيد هنا مجرور على ان خلا حرف جر اخذ الدفونه رايت احياء المدينه رأيت أحياء المدينة ما عدا الحي الجديد ما عدا الحي الجديد طيب ذمو خير ذو ما تفوها ما عدا ديش هنا ما اعراب الحي رأيت أحياء المدينة ما عدا الحي الجديد مفعول به أحسنت الجملة الرابعة ما حفظت الدروس ما حفظت الدروس عدا الدرس الأول الدرس الأول يا حط هنا كذلك منصوب على أنه مفعول به. طيب زين زين كل شوارع المدينة نظيفة. نظيفة خلا هذا الشارع خلا هذا الشارع حسنت نعم اذا نمضي الان الى التمرين الخامس يقول السؤال اتمم الجمل الآتية بوضع المحدوف منها في الاماكن الخاليه يسف موتا انظفه Hetgeen wat verdwenen is, verwijderd is, in te vullen. Door hetgeen wat verwijderd is in te vullen. ala oi, nafsik De Van Joommel Oele. assalam. oi, Rinef, Vraag je nou, vraag je. Wat er Ricoen, Zou ik even weg mogen? Drie minuten. Tayip, geer in We gaan eventjes stoppen. Drie minuten. En dan komen we terug. إن شاء الله وتعالى خير إذاً ننضي الآن إلى التمرين الخامس قلنا نتمم الجمل بوضع المحدوف تقوم بإمكانك الجمل على غير نفسك الجمل الأولى على غير نفسك فتكون هذا Laat het te Laat het Hier wordt meestal iets anders gebruikt, in de zin van dat als je een toets gaat maken, dat je alleen op jezelf gaat rekenen bijvoorbeeld. En dan gebruiken we het woord Taatamid. Ja, temede. Ja, temede. Ja, dan La taatamid. Ha la hayirinaf Met andere woorden, reken niet op iemand anders behalve jezelf. En dat wordt dus mee bedoeld dat je niet. Andermans werk gaat gebruiken, moet afkijken, precies. Dat je niet moet afkijken, en met de te de wakker aan dat is. داخوزين. <تسجيل> طيب الجملة الثانية. إلا قال ما. إلا قال ما. Maar raait u, en la, en la, en la, en la, en la, en la, illa Illa en We gaan niet en la, en ما نام الناس الا العاملون ايو هنا الكلام منفي والمستثنى منه مذكور فجاز النصب يعني جاز للمستثنى النصب على الاستثناء وكذلك de laatste zin in deze opgave Zin nummer 6 ما عدا نافذه فتحت النوافذ ما عدا نافذه احسن فتحت النوافذ ما عدا نافذه اخت طيب نمضي الآن إلى التمرين السادس ضع غير وضع إلا في الأمثلة الآتية وضبطها بالشكل وبين في أي هذه في أي هذه الأمثلة يجوز في اعرابها وجهان نفحص هنا بفأخلق إلا أداة الاستثناء الآن moeten من, صفره إلا ما عاد من صفره إلا هل يجوز هنا وجهان بالنسبة لأراضي أخوك لا يجوز الوجهان أحسن دون فقط الرفع ما عاد من سفره غير إلا أخوك طيب وزيدت نعم اسف الا في من ترى ايش؟ ماذا هو ما عاد من صفره غير اخيك احسنت طيب الجمله الثانيه ما فاز التلاميذ الا الاذكياء بالنسبة للأذكياء هل يجوز هنا وجهال؟ نعم يجوز لأن المستثنى منه مذكور التلاميذ والكلام منفي، فيجوز نصب الأذكياء على الاستثناء ويجوز يجوز rafu tab'an li at-talamith ila ma fazat at-talamith illa al O. aw ma fazat at illa al-adhkiya'u echt laten we het nu vervangen met ra'ir in plaats van illa wat wordt het dan ما فاز التلاميذ غير الاذكياء وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته ما فاز التلاميذ غير الاذكياء اف غير الاذكياء هاخت بطيست لاطفال نيوخان نار الجمله الخامسه فهمت الدرس الا مساله فهمت الدرس إلا مسألة هل يجوز هنا وجهان بالنسبة لكلمة مسألة؟ لا يجوز هنا عندنا فقط النصب النصب على الاستثناء فهمت الدرس إلا مسألة Laten we het vervangen met... Laten we vervangen met gijra. Wat wordt het dan? Vahemt darsa het darse. Gijra Heel goed. Nu de laatste zin. Zin nummer 7. La tu'ajjibu ni kutub illa nnaafi'a. لا تعجبني الكتب الا النافع او إلا النافعه احسنت والان نستبدل الا بغير لا تعجبني الكتب غير النافعه غير النافعي احسنت طيب نمضي الان الى التمرين السابع اخاف ان مرزيه اجعل كل اسم من الاسمين هاتيه مستثنى منه في جمله مفيده بهذه انطال اسماء ان دي متى بخبركه اس مستثنى منه ناتي وغانار المدن المدن ماك دارن زين فون سودانغ دات ات مستثمنه بورد المدن المدن زرت المدن الجميلة ما عدا القاهرة احسنت الاشجار اثمرت بدون اثمرت اثمرت الاشجار سوى النخيل لا سوى النخيل لا كلبطة أثمرت الأشجار سوى النخيل له. النخيل له. لماذا النخيل أثمرت الأشجار سوى النخيل له. مضاف إليه مضاف اليه أخت طيب التلاميذ التلاميذ ما نجح التلاميذ غير عبد الله ما نجح التلاميذ غير عبد الله en als laatste in deze op khaaf. Al-musafiroon. Raeitul musafirine maa acha aliyin. Ja, ik weet het al-musafirine maa khala aliyin. Aafwaan, maa khala aliyin. علي. طيب التمرين الثامن اجعل كل اسم من الأسماء الآتية مستثنا بإلا وضعه في ثلاث جمل بحيث يكون في الأولى واجب النصب وفي الثانية جائز النصب والارتفاع وفي الثالثة معربا على حسب العامل الذي قبله dus je moet drie zinnen maken met één woord, met een isen die we hier hebben, zodanig dat het moestadna woord biilla, waar een woord De eerste zin. de eerste zin moet het woord de isen. واجب النصب إن التفايدة متي جائز النصب والارتفاع إن هو الرفع إن معرب بحسب العام الذي قبله طيب التفاح التفاح أص مستثنى بإلا أعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفاح مستثنى ب إلا أكلت الفواكه إلا تفاحة هنا واجب النصب أليس كذلك هنا واجب النصب نعم إذا قلت أليس كذلك فهذا سؤال فيه نفي بلا احسنت بلا ان ليس كذلك فيكون الجواب ببلا نعم ني دوفولجنديسين واربايت الله باي النصب والرفع تفاح ما رايت الفواكه إلا تفاحة أو إلا تفاحة كلوطط ما رأيت الفواكه إلا تفاحة أو إلا what كذلك تسير بيان نصب الاستثناء النصب alle al المفعول dus het schiet niet op, want hier wordt gezegd: een nasse moet iets anders bedenken, wat hij zegt hier. هيموت في الثانية جائز النصب والارتفاع النصب والارتفاع يعني والرفع الطخ الابتداء عفوا الاتباع احسنت نعم الاتباع هي بتخليك نتيس الاتباع هي بتفركي تخليزها of it-the-jja is a masbi, well it-tibe. betekent dus volgen van al mustafna min En dat klopt hier dus wel. In de eerste instantie is het mansoeb al istithna En in de andere, dus tu haten ook. Maar dan vanwege het volgen van al-fawakia. Heel goed. De derde mogelijkheid, de derde zin. Dus nu hebben we. معرب على حسب العامل الذي قبله. العامل الذي قبله. الاتباع ترنسانة الابتداع. الاتباع الباء متفخ. ما أكلت إلا تفاحة. نعم لأن هنا المستثنى منها غير مذكور en de moestad na min volgens mij is het genoeg we hoeven de volgende twee niet te hebben het tevaag, daar zijn de voorbeelden genoeg naar voren gekomen. Tenzij er vragen zijn, dan ga ik naar opgave 9. Egعل كلسم من الاسماء الاتيه مستثنا بعدا وضعوا في جملتين بحيث يكون في الأولى واجب النصب، وفي الثانية جائز النصب والجر. الكسلان، الكسلان. اسم متشين دريزينا معاك. عفو. انت فيزينا جملتين. انت اIRST سين. هم الذين باذل المستثنى زين بعده عدا ان يستثنى المتي منصوب زين واجب النصب اذا ال2 ما هي منصوب او مجرور زين نجح التلاميذ عدا الكسلان الكسلان هذا الكسلان والكسلان احسنت اذا عدا الكسلان او عدا الكسلان يجوز الوجهان ن واجب النصب ما عدا الكسلان احسنت نجح التلاميذ ما عدا الكسلان فيجب هنا النصب لان عدا هنا فعل فينصب على انه مفعول heel goed en hetzelfde geldt voor de overige woorden in de opgave 9 en nu ga ik naar opgave 10 jumel طيب جمله المستثنى بإلا منصوب وجوبا حفظ الولد القران الا سوره احسنت الا سوره اخت مهمه كون ثلاث جمل يكون المستثنى بإلا في كل منها جائزا نصبه واتباعه للمستثنى منه ما أريد شيئا إلا الخير أو ما أريد شيئاً إلا ما تسفورد وطهير مخ الخير كذلك على الاستثناء منصوب على الاستثناء والثاني منصوب تبعا لشيئا يا اخوتي عندما 3 كوّن ثلاثه جملين يكون المستثنى بإلا في كل منها معربا على حسب ما يقتضيه موقعه في الجمله ديال المستثنى بإلا نارنو دي اعراب افانكلك فان دي بوزيشن دي لا نعبد الا الله يا اخوتي لا نعبد إلا الله يا أختي. طيب الآن التمرين الحادي عشر. أبغى أقرأ. كون ثلاثة جمل تشتمل كل منها على مستثنى بغير بحيث تكون كلمة غير في الأولى واجبة النصب، في الثانية جائزة النصب. والابتباع للمستثنى منه وفي الثالثة معربة على حسب العام الذي قبلها طيب الآن غيره نعتقد استمعنا مستثنى بغير واجب النصب حفظ الولد القرآن غير سورة يغطى ما هو واجب النصب الآن جائز النصب والاتباع ما أريد شيئا غير الخير قف ما أريد شيئا أو غير الخير مرضا غير منصوب على الاستثناء عند أنظر تبعا للمستثناء الثالث حسب العامل الذي قبلها لا نعبد غير الله يا حسنت نحن انهير بيكم وتدرات وتخافض فهم الاعراب الاعراب يعني تمرين في الاعراب التمرين الثاني عشر وتخافض نعرف نموذج مدارب فر اللصوص الا واحدا فر فعل ماض مبني على الفتح اللصوص فاعل مرفوع بالضمه الظاهره على اخره الا حرف استثناء مبني على السكون واحدا مستثنى منصوب بالفتحه عاد المسافرون عدا اخيك عادة في ماض مبني على الفتح المسافرون فاعل مرفوع بالواو لأنه جمع مذكر سالم عدا حرف, حرف جر مبني على السكون أخيك أخي مجرور بالياء لأنه من الأسماء الخمسة وهو مضاف الكاف ضمير مضاف إليه مبني على الفتح في محلي جرين. السعودية في دول العرب النيو كموفتو تفوقنا زين. دمار فوري يا عرب باع الفلاح القمح إلا إردبين. باع الفلاح القمح إلا إردبين. إردب إردبين. ده يسقونه مات ماذ إردب. باع فعل ماض مبني على الفتح الفلاح فاعل مرفوع بالضمه الظاهره على اخره القمح مفعول به منصوب بالفتحه الظاهره على اخره الا حرف استثناء مبني على السكون بين مستثنى منصوب بالياء لانه مثنى أغت. ما ضاعت الامتعه الا حقيبه ما حرف نفي مبني على السكون ضاع في الماض مبني على الفتح والتاء للتانيث لا محل لها من الاعراب الأمتعة فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره إلا حرف استثناء مبني على السكون حقيبة اتباع للمستثنى منه مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره وهو مستثنى نعم تتكلمين يا أخي إلا حقيبة ما ضاعت الأمتعة إلا حقيبة أف يا أف كني انظر إذا أخذ الحقيبة فبي هي علمت ماكيت من منصوب علي ما ضاعت الامتعه الا حقيق بطن نحن نحسن تجسيد إزته إزتي مرفوع ما مر منصوب كنوك لماذا لأن هنا عندنا المستثنى منه مذكور والكلام منفي والكلام منفي هو مستثنى يعني مستثنى تابع للمستثنى منه مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره طيب والآن الجمله الثالثه اشتغل الصناع سوى النجارين اشتغل فعل ماض مبني على الفتح الصناع فاعل مرفوع بالضمه ظاهره على اخره سوى اسم استثناء منصوب بالفتحة المقدرة على الألف منع من ظهورها. التعذر وهو مضاف. النجارين مضاف إليه مجروب ليال لأنه مثنى وهو مستثنى. نعم. أخت. الجمله الاخيره ذبحنا الدجاجه خلا واحده ذبح فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بناء الداله على الفاعل ونا ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل أدا مفعول به منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره الذبح خلا فعل ما مبني على السكون والفاعل محذوف تقديره الذبح نعم. جیس ایند که دلآسته از نفره گرفت. خوب، دوستی از فایل. واحدة من فعل به منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره وهو مستثنى. هنا واحدة مفعول به على ان خلا فعل ماض كانت سوخ وزغت بردن دي فاعل ضد كان نضع ما فعل ماضي مبني على السكن والفاعل محذوف تقديره الذبح يعني الذبح خلا الذبح واحدة نعم فخص ما يضع dat was dus de laatste zin. Nee, bij de laatste opgave. Van hoofdstuk 61. Zijn er vragen? Opmerkingen? Of iets anders? Tajib, afgekomen. Barakallahu ta'ala. Het is nu. 9 uur. Um, uh, ja, de lessen zijn op maandag, nou, vanaf half 8. En op www.arabischelessen.com, daar is meer informatie te vinden. Voorheen wa wa was het ook op donderdag, maar. Uh, nu wordt het alleen op maandag gegeven, inshallah ta'ala. we gaan nu eventjes stoppen, vijf minuten. En dan komen we terug in Allah ta'ala om hoofdstuk 62 te behandelen. Alhael. Dus, vijf minuten. Vijf over negen gaan we verder, inshallah ta'ala. Wassalam.